وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدني قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا